وَإِذَا كُ تَبِيم فَاقَمتَ لَهُ مُص الصَّلَاتَ فَلتَكُمْ قَائِبَةُم مِنهُ مَاكَ وَاليَأخُذُ أَسِْحَتَهُم فَإِذاَا سَجَدُ فَلَْكُ مِ وَرَاءِكُمْ وَالْتَأ لقائِبَةٌ أُخْرادًام يصَلُّ فَلْ يصَلُّ مَا فَلْ يُصَلُّ مَاكَ وَاليَأغُضُ حِزْرَهُم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 117. وقعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 118. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما 119. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة 110. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 111. ولا فَكُنْتُمْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين لا يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ نْتُم مَأُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدين دلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يرمسو ان او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رف 117. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما 118. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغم به بريئا 119. وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 110. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا